أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جلزلت الأرض إلزالها وأخرجت الأرض أسطالها وقال الإنسان مالها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى يوم ما الناس يحتم ما اشتكى فريو وما